وإذا كيل لهم تعالوا مَا ما أنجل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجرنا عليه آباءنا وإذا كيل لهم تعالوا إلى ما أنجل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا